الحديث الثالث حديث سبعي هذا الحلّ روى مسلم وروى مسلم إمام مسلم الكوّر عن أبي سعيد الخثري وروى مسلم إمام مسلم الكوّر عن أبي سعيد الخثري رضي الله عنه قال قارئ أبي سعيد قال رسول رسول كليم الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا الدنيا هروة ومذنعة خضركم وامن اغا يعني لو لا شيء جمعات يا شيء اغا ما فتاخل وان الله علام مستقلفكم الى خريف لتغدقا فيها ادويه اودتكم رين تلدي و يكن دجيء كيف تعمل مفكروا انا فشان ام بكام كان اتكون ديه الدويه بسك الى عليه وطكون نساء دما بسك الى عليه فاني اول فتنه بني اسرائيل غير بني اسرائيل فتنه دوي كان واحد نساء وروا مسلم امام مسعود كوري سعيد بن خديره رضي الله عنه قال أبي سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا الدنيا ذلوتا ومدمعا خضيرتا العقارة معناها الدنيا ذو نفت واتعشة مالك مضى مجأة وهي لها نفت واتعشة الدنيا ومدمعا عقارة وحلولتها نفت واتعشة نفت واتعشة يعني ما دلوشة يجعل نفت واتعشة اسكائل عليهم هكو وحضرت بادي وكرسي جاء وحضرت بالك ومركو كرسي ضارة حضرت فضانكو وقف قدي لأيه وصلت كمحة ايه كرسي هو جاء وعادي عفت ايه وقد لأيه وقف قدت فأيه وصلت كيه مرت كرسي وصلت ايه كرسي تحايل مهطوكو القرار وحبقو الالي يلبي تساكت لنا قد ويري صلى الله عليه وسلم ماذي باني جائعاني ارسل على غنمي bi aksata laha min khils al-malt marhi al-mari wa sharf laba ungat amalla da yi laba ay dibade ogat talu al-gaajode o markay gaajode kare muside ay arga sagu galiyo papa Lavaras illa asalla wadaa dile hada warage in sida waxa Ia, in أنا أسيري بماك قفت أبدي المالك عيليك وكبرك مالك لا يوجد أحب قابا قلنك الواقف حرام قريب الواقف محرام كستو مالك هيريك روك قابا مالك عيليك خريبان الواقق قابا حتويا وواقق قابا سيك كستو كوينك روك كرسي هدو اسجعل أو كرسي الدون والنقدان دريقك لا و أحب وعقران أفن أفني شاملو ويكو بيدينا بين واقع كذي حاجة وقت كذا حاجة كذا اديو كذا من الله سكة سوالف كذي مال أدوخ هذا وعليه أن يعلم أم الحويرة أبو ها أدوخ أبو سقى حتى يمكورة ها أدوخ من الحويرة يقول كم شرف صافر سال من فوق الحويرة إمامها ها إمام ده عنده ماي مالك عيل مالك مالك عيل واستقال عليه واقراان ما بلاصت قلبي هذا الكلام ان الدنيا دي كل وقت عن خطره الرهاره شي ككل غاربو وحا يغطها حربه وصاريان وحاس اي اغني ان نفسي نوبت عيل سوديني قدام صوتي بالضبط ما راح وين النقطه وسير النقطه برلمانك على مسلماتك يا أبناء الله إلى الله هو وإذا عن خفر صار حق يبي يهرمه ها حق يبي يهرمه يبي سير ها حق ي حق يبي حقه أريد نقبان في هذا آه جبنا حق وين لوده وهاجية أفرت من ناق واقف أفرت من ناق ها اسمه اسم من ناق أنا مالي والبقلي يلام عنا لسنا ما صد مالك على إن كافة او... حيو أكوفي أفتاحا إن كافة هذا هو إذا عدى الله صلى الله عليه وسلم وانا بطاعة عاكله يقول اوه يا راح أرغم ما عمور في الوقت محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه قوم والله أمره امرأة من الليبانان ثم جبار مضحكا بجب هذه الهي مقاسية ورمواله ما الذي كفه صلى الله عليه وسلم هذا كتك حق الولاي الكرسي كان وقف في غالبه يأفتح بالنها هذا هو قول المسلمات إسكام وحاة لعلى جبهة نجس يستهاجين بقربه يجب يجب يجب يجب عليك من الشيء بلاليه جانب السبب وسببتكا انه هكذا جيد يا ابنا من واقع يمتثل واقع من ما شرع به ابو اياس ان تجئ الله اللهم مستخلفكم وان الله الله مستخلفكم مستخلفكم ممكن وحيو قيرسا من قراء إله أهلكم أيضا قراء عاصري قراء بحاصري له هو هلاك قراء بإهلهم في أيضا فتداش كير آلة دجاناتشري إله هو الوحيد إله إلا أنت كان لكذبه إله قوم قوم إنت أنا ما أنت يجى قومك أو خريف تاعك قاضي هون يجى قدري إلى هاي وافيرنا ما كل راحيت على مايا على لوكين إلى هاي أبلى ولا يصير أقطع طبعاً تاعك هذي هدا مهر وطبي قومه وقومه وروحه وروحه هذي هذي هذي هذي مطين هدا هو ما في محمد صلى الله عليه وسلم أي بكر ولا أقنع اللي نحجوني بد أكرام مطين ما ماي أو بكر نوبي ااا قالها شو رأي أبو طه ااا وسيرة مكاديك قال نوبي ماي إمرنك ماي إطمنك ماي حديث بأنك أقوله كله لأمر غلط شو حديث ك قاله السيناء هذا كده وجهه والوحيلا يأكل هو هم التوافيف شيء حديث البخاري الله هذا الباب يا مرا واحد كده جرا وعوني وعلى صاحب سينه ما تعم أعم الصلاح وهذا حرام حديث كدايا لما يفتح قبر ولو أمرت الراف حديث كذا حديث الآحاد حديث إلى حديث الآحاد على ما شاء من دخل في غير في غير بالي من دخل في غير بالي طب كبار صلّى الله وحلا يا ما أنا صمت والله يا روح. Tätä paraa on aikuisille, että he piti sen. Hän elää, mutta hän viiheen. Vahvasti ahdual, ahdual, ahdual, ahdual, joten minä minne tulen? Allah on mahdollinen. Ahdiai vaikka yhdenmäinen jäin, vahvasti saa kamppaamaan. Siitä ei enkä jäänyt maakasvua, mutta hän ei jäänyt. Hän ei enkä jäänyt maakasvua, وَيَمَا اللَّهُ أَلَّهُ مُسْتَقْلِفُكُمْ خَالِقُكُمْ كُلَّمَا فِيهِ الدُّنْيَا تَكُونُ رَيْمُ تَوَرِيتُنَا إِلَى كُلِّ ذِكْرٍ فَيَنْقُبُ فَيَنْظُرُ فِيهِ وَجْهِ فِيرِنَا كَيْفَ تَأْمُرُونَ فَنَبُؤُ عَنِ الْقَشَاشَ وَلَوْ حَسَنَ يَبَانَ مَا دَرِي فِي نَبَذَ صَاعِدٍ فِي دق إلى النبي محمد راعان صلى الله عليه وسلم إيه إيه الحبيثان خير فلنبا استرقوا فإن الذي يتجيب لك فاعلم أن ما يطبعون أهواء نبي محمد الضفة تيسى قبيلة تراعين وهاتذات حبيثان كده راعية فكرة نبيتان كده راعية ومن أضل مماركة لأهواه بغير من الله يا قبابي الضفة قف راعي الحبيثان كيسى هابي تانك يا الله فاصلين هلون حكا ربك ايه قالوا محيطة يا اوه يا ريه سوى هابي تانك هابي تانك هابي تانك هاشعب هابي تانك قف قفك هاي تانكي إلي اجده شعب إذا إلهي هو ينامك البولك ووضع ما همسكه هو بينا راع هابي تانكي نفعه ما ما ان اصل قديم اساس مؤكد اي فاقو دوله از رائد مال مال تبقى ورتك لكن طريق حلاله ويكون أو او مالك طريق الويلا خصوصا صح غواط وصاين ويوك عرب مهمت مجلس نبطائي سبيلي عاقل لكن مهمت مجلس امه الكري وسلامه الدوله استقراري ما راح لرايين تسائل عليه ما وافق النساء بما استقلوا شيبان وخرجوا ضمنت انتساني وقلباتنا تمنع اي فساد ابو قدرسان لقد الدين سبع قرن التربيه الى هو لنحقي يوسى الى اعصي الله اليقين حقا مجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق لكن حق الله فيني معنى حق وابون حق الله هل قد يقول اعتقدوا يهديوانا يسعي لعليه وطاقوا اللصاح دمك يسعي لعليه فإن أول بني بني بني بني سنة بن إسرائيل كانت بن إسرائيل سببه دموه اليلي كانت في النصاح المختلف كانت بن إسرائيل وكي سببه أيليه دمك يكفي السعالي وصدق عرب فرتفيري اللهم أسلم أول يلي رقم كحديث كان لبقم تضبط بقل أفرقن يا الله فيه حديثة واحكسة عنه أن نبدأ الخطن في دنور ينقبل الله من أن نساء حقا تُمت يتعرى في دنور ينقل في دنور فرقا تلك الحجارة كثة قام أفت يتجد السلام تلك إلا مرام إلا أفضل ذا وهو في فوطان حقا يقلق محرم لآنا السحوضان وهو ينوى مارك أُمطاش أي فساعد. فهذا الحديث الحديث كان إيوه انثال يقوى اللهم يتكعى مما فيه كميديهين يبين لنا نوع أطينا أثنية إصلاح البنات قطعة إلا إصلاحيه إلا هدائيكيه وهي مبدئة لأن التعليم هنا قطعة إلا فروة وطربية دونعين وبالطربية يقلب دين الدينك تقليل ويرين لهذا شر شرطه ليرينه إيه و الفساد الفساد و لما أرنا نركو الأباني الأدو هذا الأمر أريكا ومابو كتب في دوله يعني في حاجه قطعها قبل العربه شيبان مرتبه دوليه لو طلاب بعديين يمسوا كشكا هنايه شيبان ابو ilaa istaalaytiiba oo la qabnaa oo maasu ka dhigayna xaraa sawax marka dadka in la baadiyay nabii eelamakiilo la yimu sujuud oo diidayo bilaa taqalo raxaqeyo marka bidiyo yaqaanan dariiqyada baxa lagu baadiyay aad u yaqaan saerdheeda ay ka taqaan in mikä on tällainen tapa? Joo, kuin aina, kuin kerrultaan. Hah, tuoreena jätäkseen saastaa, on. Joo, se on. Zirella koukkaa, ei, lisäkoukkaa, joka on varaa katterta. Messulia tarava koukkaa, joka on varaa katterta. Joo, se on. Joo, se on. وإن شيعدين اللي يطول إلى أولياءه بيجادلوك شيعدين تيجي أولياء قاعد يذكره ما في الميدان حاجة تماك كجع وخرأي ما حد حاجة تماك الله كجع وخرأي ساك هربت البروما من هي لا يوحد الله حسنين كوكري جيران فأيام استلام ماذا عنورت في أمة بل شيطان كمك لي ولا ما علم مك وجالئ الأدو, الادو هذا الأمر عريكا وأحس أن رضي هذا الخطر كثر كان كما كل مي الادو بأو دارعة قوة ال الذي سأوده المالية أواد مادية حارح قالوا هاي يحيلن كلي واستضعك وأوض المادية حيلن فيها تقالعك ولمعنوية يأوض المعنوية وقه عين وإن عقل وإن آه أوض المادية وحالد يحيلن أوض المعنوية على وعقلك يحينج إلى حيث ما هي نسبت برأة على إنساء هاي آب هاي أوهد الله هي أدوك ومؤسطات هاي الأدوين هي أدف هي مؤسسة والسومي هي أدف هي مؤسسات ارغث اللي سمين. لتدمير شخصية الدين المسلمة لماذا الكلمة باقنية الدين المسلمة با با رشوة تلقة تابه على قصة تلقة تابه على فران تلقة تابه التي تطبق تقديم فأساة الليوسيم ارغث ارغث ارغث تلقة هي أدف حيطي يا خاريك وبحشيك عود هل الأداة حسنا ببطتناك عن الشخصيات دقوا دقوا دقوا دقوا بقرب الباطية جبال المسلمات الله أفر لأنه يحرك كفر يصنعون معه الله ما أبقى قال لي تدرعتنا لأنه يحرك كفر يصنعون فكاسي يقولونه كنت فرع سنطر كنت فرع كان سلاك كان سلاك كان جارك وكله وعاولي ترامفير وعاولي فيها كرسي وهيكون سميين هالأمام لتدمير شخصية البيت كمان تقويمها الى بابا شباباء ومنثه المسلمات, المسلمات بقى في وين قرحيين فيها الاده اقل وهرب فيما يعني ورطان و50 سم تقارن بابا شبابي بقى ايه قال هي ورطان و50 سم حقوق ضماتن وضر ف حقوق ضماتن وضر ها هرمارين طب دمارخا وزارة هرمارين طب دمارخا قوله كودر قودا دمركا هبل ولا قرخنا زفرة وهي في كفر فيها هي ادب في فوق تحويله ما قلكه الخوري وتخريها هي الله رضاها إلا هرمريو مرأة عصره دليو، ساتق عصره صفره، باطل مرأة عصره بغنية وفي الحقيقة في رطبانا لا تجدي قفة إليم هاي أدو شيئا شيئا للمعقة المسلمة قربة المسلمات ولا تزيد هاي أدو في المجفنة عبد الشدنة إلا خطنة في المؤية والتدميرا باطئا معا هاي عرمتاس إلهي من رشادي قالب انه وانا يديه ملاقبان مصير باعثه إلهي ملاقبان قالب انه وحي كفان حيان ملك باليده يده هرمرتها يده مصير واتنم حيان وحي كفان حيان ملك يده فالقرآن قصيره أفضل عمفيره إلهي ودو قالب انه وحي ما عانيتم اي انا كفكم ببسين أبارك نقول بحضن aq qaq qala doobaan doobol doob waltiya ta somalia shan doobada lihi doob la qat ودو قال الوحي شعرين واللهي ما عنيتم امكن قد بدت البقداء عرب وحي كصور مقاطنين اثوهي قالوا ما افتت ياركوه فيه مباركا صباح بطاقر وحي قور كجلي عربتا حدثو ما آآ ما قريكا حتى قالوا يا مرينك واضوها حسب ما أتكلم في ألكامط بعينه، ويرى أنني يتوبي وأح كم منا يسمع كل شيء، سماري يندهور دكتور في كلمات صوملة لا يبع، في يخوض حرجا نوشا، ما حتى إذا بلتني، طبعا صار قارع، عن كير أنا بقوله، وليش haa habeenada waxaan gurigaa atay wax u xubti waxa ay fayeen ka bilaabay simtiyaga dadaba askeriga ha fayeen ka hadda ka haddii اه مركة مركة تصو بحقي إلا هاي هم بطن قد بطت البطار عربي من أكواه أفتياك لك إلى إلا وغلي ومعتف في وحاق قرنع يلون لا لديها الفردة أعكبر كوينهم إنتا عربي كيش يجاي وحاق كوين عربي يقين كايمينك باك آه عربي يقين كايمينك باك إنك بعض أباما قف إنكاريني كباك فأس يا طبيعة ما جتولهم بعضنا، جاول بعض في نفس الشماعي، <مؤال> منو جيلية دعيه ثمان، فرومات دعيه ثمان، ثوهم جبهاي أوراي فعلى المربين تتوحد تربيتنا وجه بقوا ان لا تصدوا الاستهجان امام هذا الفساد فساد الشرف الزه فساد العار اللي أي تقوله اي ايش بدي ا عار وشبب ا فساد تربي وحا غالب ان ودان هيدا هذا والدين معلمين تقران. معلمين تأسكوك. معلمين